المؤلف رحمه الله تعالى هنا حينما مثل ل ا ل ع ل م الضروري بالحوات الخمس و ع ل م ا ل ت و ا ض ر هل ا ل ع ل م الضروري من حصر في ه ذ ي ن ا ل أ م ر ي ن ف ق ط أ م ي ز ي د يعني ا ل أ ص و ل يون فالغالب ي أ ش ا ر و الى إ هذا أ ش ا ر و الى إ هذا أ ن ا ل ع ل م ا ل ض ر و ر ي كالمستفاد بالحوات الخمس أ و ا ل ت و ا ض ر لكن ليس المراد الحصر ليس المراد الحصر و إ ن م ا التمثيل و إ ن م ا التمثيل على هذا نحمل كلام الماتر رحمه الله كيف حملنا هذا أ ن المراد التمثيل نعم بقوله كالعلم ل أ ن الكاف هنا الكاف هنا للتمثيل أ و التشبيه و علمنا أ ن التشبيه او التمثيل لا يلزم منه لا يلزم منه الحصر و إ ل ا ف الضروريات أ ك ث ر من هذا العدد هو ذكر اثنين في ح ق ي ق ة الامر ذكر اثنين من الضروريات و بقي اربع ضرورات بقي اربع فهم يقولون الضروريات العلم الضروري ينحصر في س ت ة أ م و ر خذوها بالترتيب نعم ينحصر في س ت ة أ م و ر العلم الضروري الاول يقولون ا ل م ش ا ه د ة ا ل ب ا ط ن ة ا ل م ش ا ه د ة ا ل ب ا ط ن ة و هي التي يكون فيها الحكم ب و ا س ب ه قوه باطنه مثل ايش تحكم ا ل إ ن س ا ن على نفسه ب أ ن ه جائع نعم أ و أ ن ه شبعان أ و أ ن ه عطشان أ و أ ن ه عطشان كيف حس بهذه ا ل أ م و ر هل أ ح د أ خ ب ر ك بالتواتر أ ن ه جائع نعم هل حس بلسانه فقط أ ن ه جائع أ و أنه شبعان نعم هل حس مثلا إ ذ ا كان فرح هل فرح يحسه بالنظر ينظر إ ل ى فمه و هو يضحك ام لا هذه ا ل أ م و ر يحتاج هذه ا ل أ م و ر عرفها الشخص من نفسه من داخله نعم من ا ل م ش ا ه د ة ا ل ب ا ط ن ة من ا ل م ش ا ه د ة ا ل ب ا ط ن ة طيب علمك عن نفسك ب أ ن ك ج ا ء ع ل ي س هذا علما علمنا م هو علم علمك ب أ ن ك فرحان علمك ب أ ن ك حزين كل هذا علم طيب استفدت ب ح ا د ث ة هل استفدت باحدى الحواس الخمس ا هل استفدت بالتواتر استفدت ب ق و ة باطله اذن هذا نوع من أ ن و ا ع هذا نوع من أ ن و ا ع العلم الضروري ا ل إ ن س ا ن مجرد ما يحس بتقلصات ا ل م ع د ة يعلم حينئذ أ ن ه يعلم أ ن ه ج ا ء يعلم حينئذ أ ن ه ج ا ء إ ذ ن النوع ا ل أ و ل من الضرورات نعم ا ل م ش ا ه د ة ا ل م ش ا ه د ة ا ل ب ا ط ن ة وهو أ ن ه يحس بهذا ا ل أ م ر من ق و ة ب ا ط ن ة د ا خ ل ي ة طيب ما يمكن أ ن نقول ان ا ل ق و ة ا ل ب ا ط ن ة ايش ما نجعلها من الحواس ل أ ن ه إ ح س ا س نحن قصرنا الحواس الحواس الخمس الحواس الخمس يمكن التعرف جرى على أ ن الحواس خمس لكن يمكن أ ن يقال ان ا ل إ ح س ا س الباطني أ و المشاهده ا ل ب ا ط ن ي ة نوع من أ ن و ا ع الحواس ل أ ن ه أ ي ض ا يطلق ن عليه يطلق عليه إ ح س ا س إ ذ ن هذا على كل حال هو النوع هو النوع الاول وهو لا يحتاج إ ل ى نظر ولا إ ل ى ا س ت د ر ا ل الجائع يعرف نفسه بدون ما يكون عنده تركيب أ و م ع ا د ل ة أ و ما شابه ذلك يستنتج منها أ ن ه جائع يعرف أ ن ه جائع بمجرد ما تتخلص ا ل م ع د ة طيب هذا قسم أ و ل من الضرورات القسم الثاني يقولون هو قسم ا ل أ و ل و ي ا ت قسم ا ل أ و ل و ي ا ت يمثلون لهذا أ ن ك تثبت الشيء نعم من باب من باب ا ل أ و ل ى أ ن ك تثبت الشيء من باب ا ل أ و ل ى مثلا قال تعالى ولا تقل لهما أ ف ولا تقل لهما أ ف نفهم منه النهي عن ا ل ت أ ف ي ف في حق الوالدين نعم ج ا ء ن شخص قال أ ن ا أ ع ل م علم ضروري و علم أ ي ض ا عن طريق نظر و استدلال أ ن ا ل ت أ ف ي ف في حق الوالدين لا يجوز لكن الضرب جاء شخص فلكم والده لكنه فنهى هو اخر قال لا النهي إ ن م ا جاء عن ا ل ت أ ف ي ف و أ م ا لكم فلم يرد النص كان على ا ل ت أ ف ي ف فماذا يرد عليه أ ن ن ا علمنا أ ل ن ه ي عن لكم من باب ا ل أ و ل ى م ع ر ف ة إ ي ش م ع ر ف ة ض ر و ر ي ة ا ل آ ن ا ل آ ن انتقلت من كونه م ك ت س ب ة إ ل ى م ع ر ف ة ض ر و ر ي ة هل هل عاقل يقول أ ن ا عرف أ ن الضرب منهي عنه بطريق الاستنباط إ ذ ا قلت لك الشارع نهى أ ن تقول لوالديك اوف هل نحتاج إ ل ى استدلال و استنباط ل ا حتى نعرف أ ن الضرب و ا ل ج ل ب و ما شبه ذلك و الشتم أ ن ه محرم عرفناه بطريق عرفناه بطريق ا ل أ و ل ى كذلك النقيضين كذلك النقيضين مثلا أ ق و ل هذا هذا الشخص متحرك أ و ساكن نعم نحن نعرف يقينا أ ن ه لا يمكن أ ن يكون لا متحرك ولا ساكن من باب ا ل أ و ل ى ل أ ن ه لا يحتمل إ ل ا معنى واحد اما إ أ ن يكون ساكنا و إ م ا أ ن يكون متحركا و إ م ا أ ن يكون متحركا هذا أ ي ض ا من أ م ث ل ت ه قالوا كذلك ا ل إ ن س ا ن يعرف من نفسه أ ن ه موجود يعرف من نفسه أ ن ه موجود بمجرد ما يرى نفسه في هذه ا ل ح ي ا ة نعم ف م ع ر ف ة أ و ل و ي ة تدل على أ ن ه تدل على انه موجود إ ذ ن هذا نوع آ خ ر من أ ن و ا ع من انواع الضرورات ذهب النوع ا ل أ و ل و هو ا ل م ش ا ه د ة الباطنه والنوع الثاني العولويات. النوع الثالث المحسوسات المحسوسات ويمثلون هذا ب إ ي ش ب الحواس ا ل خ م س ة التي ذكرها المؤلف إ ذ ن هو ذكر ا ل آ ن جزء من من الضرورات ذكر جزء من الضرورات طيب الرابع يقولون التجريبات أ و التجربيات نعم تجريبات أ و تجربيات كل كلا المعنيين صحيح ما معنى التجربيات أ و التجريبات قال المنطقيون و هي التي يحكم فيها ب و ا س ط ة تكرار ا ل م ش ا ه د ة و عدم تخلف الحكم كليا هي التي يحكم فيها يحكم فيها يعني على الشيء ب و ا س ط ة ا ل م ش ا ه د ة نعم و عدم تخلف ب و ا س ط ة تكرار ا ل م ش ا ه د ة و عدم تخلف الحكم كليا يعني قد لا يتضح هذا إ ل ا بالسؤال يمثل ا ل م ن ق ق ي و ن يقولون السقمونيه نعم السقمونيه هذا نوع أ و نبات مسهل للبطن مسهل للبطن كيف عرف ا ل إ ن س ا ن أ ن هذه السقمونيه م س ه ل ة أ و مثلا كيف عرفوا أ ن نوعا من أ ن و ا ع الزيوت أ و النوع الفلاني من أ ن و ا ع ا ل أ ط ع م ة أ و ما شابه ذلك أ ن ه مسهل نعم ب ا ل ت ج ر ب ة بتكرار ا ل ا ل م ش ا ه د ة لكن إ ن س ا ن جديد ما ما ما شاهد ولا تكررت عنده م ش ا ه د ة أ و ل ما ن ش أ أ ت ي له بخمر هل يعرف أ ن ه مسكر متى عرف ا ل إ ن س ا ن الخمر ب أ ن ه مسكر طبعا قبل أ ن يرد دليل الشارع قبل أ ن يرد دليل الشارع لكن معرفته ب أ ن هذا مسكر نقول الخمر ورد فيه الدليل مثلا بمسمى الخمر لكن مثلا الكولونيا مثلا كيف يعرف ا ل إ ن س ا ن أ ن الكولونيا م س ك ر ة إ ل ا عن طريق ا ل ت ج ر ب ة و ا ل م ش ا ه د ة إ ذ ن معرفته و علمه ب أ ن الكولونيا م س ك ر ة علم ضروري عن طريق إ ي ش عن طريق ا ل ت ج ر ب ة عن طريق التجربه طيب م ع ر ف ة أ ن الخمر مسكر أ و حصول ا ل إ ذ ك ا ر من الخمر كيف ي عرف إ ل ا من خلال من خلال ا ل ت ج ر ب ة هذا ما يسمى إ ي ش هذا, هذا ما يسمى بالتجربيات أ و التجريبيات التجريبات وهو نوع من أ ن و ا ع الضرورات ونوع من انواع الضرورات طيب كم ذكرنا ا ل آ ن أ ر ب ع ة أ ن و ا ع النوع الخامس يقولون ا ل ح د س ي ا ت ا ل ح د س ي ا ت جمع ح د ب الحاء والدال والسين ح د نعم يقولون عن هذا ا ل م ن ط ق ي و ن و هي القضايا التي يكون الحكم فيها سبب ه جوده ة ا ل ذ ن و هي القضايا التي يكون الحكم فيها سبب ه ج و د ة ج و د ة اذن ل ه هذا يقال له ح د ف نعم ف هناك أ ش ي ا ء يحكم علي ه ا ا ل إ ن س ا ن بناء على على ج و د ة ذ ه ن ي لا بناء ع ل ى ت ك ر ا ر م ش ا ه د ة أ و ما شابه ذلك يقولون مثاله مثلا ه ا ل إ ن س ا ن يعرف ج ي د الذهن إ ذ ا ر أ ى إ ل ى القمر و نور القمر عرف أ ن القمر اكتسب هذا النور من إ ي ش من الشمس هل كل أ ح د يعرف هذا نعم ما كل أ ح د يعرف هذا كيف عرف ه يعرفه من وصف ب ج و د ة الذهن ف إ ذ ا س أ ل ت ه يقول لك لو كان النور مصدره من القمر ذاته لما تغير فنقص تاره و زاد س ا ر ه و إ ن م ا هو مرتبط بالشمس على حسب درجه وقوع الشمس نعم ينتج هذا الظل فيحجب هذا الضوء فاعرف من خلاله أ ن القمر إ ن م ا هو جسم ثقيل يعكس ضوء يعكس ضوء الشمس و أ م ث ل ه هذا كثيره و أ ق ر ب ما يقال في الحديثيات لكن يعني أ ن ا أ ش ب ه الحسيات ب ا ل ف ر ا س ة نعم المتفرس نعم هناك من الناس من عندهم فراسه نعم هي من باب ا ل ح د لا بناء على ت ج ر ب ة ولا ما شبذ لكن ل ك ج و د ة في ا ل د ي ن فمثلا النبي صلى الله عليه و سلم حينما دخل على ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنه نعم مسرورا و قال لها إ ن مجززا المدلجي نعم ر أ ى إ ل ى أ س ا م ة بن زيد و إ ل ى والده زيد مجزز هذا رجل معروف ب ا ل ق ي ا ف ة مشهور ب ا ل ق ي ا ف ة نعم و ا ل ف ر ا ش ة في هذا ا ل أ م ر فكان الناس يشككون بنسب ب ص ح ة نسب أ س ا م ة إ ل ى والده زيد ل أ ن أ س ا م ة أ ث م ر و زيد على خلاف ذلك فجاء م ج ز د و إ ذ ا ب أ س ا م ه و زيد تحت لحاف واحد و قد بدت بجلاهما ف ر أ ى إ ل ي ه م ا م ج ز د و قال إ ن هذه ا ل أ ق د ا م بعضها من بعض سبحان الله <تصفيق> كيف تعرف هذه ا ل ب ش ر ة تختلف عن هذه ا ل ب ش ر ة تماما ه فكيف فكيف عرف فكيف عرف إ ن م ا هو ب ج و د ة الذهن ملك عنده في ا ل ق ي ا ف ة و ا ل ف ر ا س ة عرف من خلاله هذا الامر فعاد النبي صلى الله عليه و سلم إ ل ى ع ا ئ ش ة مسرورا ل أ ن ه مجزز مشهور على مستوى العرب في ذلك الوقت مشهور ب ا ل ق ي ا د ة ف إ ذ ا نسب نعم يؤخذ قوله و لذلك يعرف مثلا عن بعض ا ل ق ض ا نعم و غيرهم تمرس و جوده ذهن و ف ر ا س ة في الغالب أ ن ه بمجرد ما يدخل متداعيان نعم يعرف أ ن أ ح د ه م هو المصيب بل يعرفه بذاته لا لا شك أ ن أ ح د ه م هو المصيب واحد منهما لكن يعرف أ ن هذا هو المصيب إ م ا المدعي أ و المدعي عليه ب ج و د ة عن طريق ج و د ة الذهن و هذا ما يسمى و هذا ما يسمى بالحد هذا ما يسمى بالحد يسمى و يتصف به يعني خ ا ص ة من الناس و من ذلك حديث النبي صلى الله عليه و سلم وان كان متكلم فيه نعم اتقوا ف ر ا س ه المؤمن ف إ ن ه ينظر أ و يرى بنور الله وهذا يدخلون ه في باب الكرامات يدخلون العلم نعم في باب الكرامات بالذات, بالذات اذا كان هذا من خوارط في خوارط العادات طيب إ ذ ن ذكرنا ا ل آ ن كم خمس يبقى ا ل س ا د س ة وهو التواتر وهو التواتر الذي ذكره الماتن اذن الماتن لم ي أ ت ي و ل العلم الضروري إ لا يمكن ان يكون من س ت ة ولكن العلم الضروري ينحصر ا ل ض ر و ر ا ت ا ل ع ل م ي ة ينحصر في س ت ة أ م و ر ذكره ومات رحمه الله تعالى منها أ م ر ي ن واتواتر ل سبق تعريفه في دروس ا ل م ض ر س نعم من يعرف التواتر ذكرنا ه في درس الحائل تعريف التواتر تعريف المحددين ما يحتاج إلى تعريف ا ل م ن ا ط ق ظ ن ا ل م ع ن ى و ا ح د ما ر و ا ه جمعهم عن ج م نعم عن مثله إ ل ى منتهى السند نعم يستحيل في ا ل ع ا د ة تواضعهم على الكذب يستحيل في ا ل ع ا د ة تواضعهم على الكذب مثال مثال يقولون يعني في التواتر لا تواتر الحديث لكن في التواتر الظاهر مثلا م ك ة نعم هل أ ح د ي ش و في ف وجود م ك ة الذي لم ير مكه في الخارج هل ي ش و ف فيها كيف عرف م ك ة هو ما راه لكن ايش بالتواتر عرفنا ان العراق موجود مثلا、بقى. بايش بالتواتر ان الشام موجود عرفنا بالتواتر اذن التواتر نعم هو نوع من انواع العلم الضروري ف أ ن ت عرفت م ك ة بدون استدلال و لا ا س ت ن ب ا ر نعم اول ما ي أ ت ي ذكر م ك ة يتبادر ا ل ل ذ ه ن هذا الامر بالد... هذا طبعا يتعلق بمكان خارج م ك ة او لم يشاهد او لم يشاهد م ك ة هذا هو علم هذا هو علم التواتر طيب انتقل الماتر رحمه الله تعالى كل هذا الحديث الذي تحدثنا عنه يدخل في أ ي ك ت ب في العلم الضروري الذي هو العلم الحادث الذي هو العلم الحادث